كل يوم هو في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرق لكم أي غث قلان، فبأي آل ربك تكذبان؟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 كما تكذبان، يرسلوا لكما شواهظ من نار ونحاس فلا تتصيران، فبأي آل ربكما تكذبان؟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 ولا جان، فبأي آلاء ربكما ما تكذبان؟ يعرف المجرمون باسمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. رَبِّ إِنِّي آلَأَ رَبِّكُمَا تَعْبُدَانِ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن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 هما من كل فاكهة زوجان، فأي آل ربك ما تكلبان، متكئين على فرش بطائلها من إس. وجن الجنتين ذان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهم ناقصات الطر في لم يطمهن إنسٌ قبلهم ولا جان.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 إلا الإحسان، فبأي آل ربك ما تكربان، ومن دونهما جنة، فبأي آل ربك ما تكربان ومن دونهما جنة فبأي آل ربك ما مدهاما فبأي آل ربك ما تكربان فيهما وينال الضغطان فبأي آل ربك ما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 ربكما تكذبان طور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان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 سبارك اسم ربك بالجلال والإكرام